يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين تفروا لا تأتينا الساعة.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 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الذي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي العزيز صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنْكُمْ لَفِي خَلْقٍ جديد